راحل والشوق يهمي قوبلا والدجا يرقب خطوي واجلا فأنا النور الذي يغريقه وأنا الجرح الذي من داملا مضرم الخطوي على درب العلا, العلا لم تزل من الآفم شودة صاغها الفجر وغناها الأولى وأنا كن جوح طامح مضرم الخطوي على درب العلا لم تزل من الآفم شودة صاغها الفجر وغنها الأولى راحل والشوق يهمي قوبنا والججا يرحب بفضل واجنا وانتضوا في كل ساح آملا وانم الجيلوا على آثارهم مؤمناً مستمسكاً مستبسلاً فانتشوا في كل أرض عابقا وانتضوا في كل ساح آملا وانم الجيلوا على آثارهم مؤمناً مستمسكاً مستفسلاً راح والشوق يميق بلاً والتجايركم فطوي واجلاً, واجلاً أفيائهم هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شو على ما اقتبسنا من سناهم شو على وأضاء أي جفن حائر مر في أفيائهم مكتاحلا هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شو على ما اقتبسنا من سناهم رحلة للمجد شقوا دربها كم تمنى المجد أن نرتاح له رحلة للمجد شقوا دربها كم تمنى المجد, كم تمنى المجد كم تمنى فأنا أن نرتاح له كم تمنى المجد أن نرتاح له كم تمنى المجد أن نرتاح له كم تمنا رحلة للمجد شق دربها كم تمنى المجد أن نرتح لها <تصفيق> راحل والشوق يهمي قوبنا والدجا يرقوب خطوي واجنا